بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا يا يسّر لك اللهم ما تقدم من ذك وما تأخر يتم نعمته عليك ويتم 121. وقامته عليك ويهديك صراطا مستقيما 122. وينصرك الله نصرا عزيزا 123. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا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 وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساء المصير ولله جل ود السموات والارض وكان الله عزيزا حكيما ان جَنَّاك شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوا وَتُوقِرُوا وَتُعَذِّرُوا وَتُوقِرُوا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا